قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعتم من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن ثم جعل على كل جبل منهم نجزء ثم وما دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم